لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا للعلوم ح ي ر ب الاسلاميه ئ ك ة أني ع أذبت ا ل まあ。<音楽> I'm、uh -huh. sorry. <laughs> you、no. ありがと